অস বুজ এূ অন্য মায়ুণাই হু অতুত হো বৈন কুম তো তিল্লি ও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 তবলু্লাহিয়া দুল إِلَّا في কী إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يثير لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال 119. الذين يبطلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد